وفين الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة يسقى بماء واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْدِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَا وَمَا تَغِيِظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمقدار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 والذي يريك البرق خوفاً وقمعاً وينشئ السحب فقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ قُلْ إِنَّ الرَّبَّ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرّبيا ومن ما يقدون عليه في النار بتراء حيلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 ولئلك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الحُرُكَ مَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الْأَلْبَابُ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 والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأنقموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية ويدرئون ويدرئون بالحسن السيئة أولئك لهم عقب الدار. جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوَ وَإِلَيْهِ مَآبَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقَ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 وَقَادِمَ كِرَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَرُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمْ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ